السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم م ن على إ ل عالم م الدين عن خ سيدنا محمد ن ض ط ر ن ا أن م ر ا أ خ ر ى ونعود مره أ خ ر ى إ ل ى فهم قضيه التدين في رمضان يعني فهم ع ل ا ق ة ا ل م ر ض بالله تعالى في رمضان و ق ض ي ة التقوى التي تدور حلها علاقه ان يؤمن بالله تعالى وبرسوله وتدور عليها ا ل م ج ا ه في الدنيا ا ل ا خ ر ة ويدور عليها الحاجز في الدنيا وضعف الاله الدين وهي القضيه التي نسمعها ا ل آ ن لنقيس عليها هذه ا ل أ ح و ا ل التي نضر بها وهي قضية قضية غاية الأنم م ع ر ف ة التدين في رمضان وعلاقه هذا التدين في رمضان ببقيه ايام العالم ب ب ق ي ة أ ن يكون المرء متدينا في كل أ ح و ا ل ل أ ن ه سائر الى الله تعالى في كل وقت وانه يوشك ان ي ل ق ي الله تعالى وعليه نعود قليلا إ ل ى شعبانه ه لقد اتاخر الوقت والجوع كان النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان يقول هذا شهر يغفر عنه الناس بين رجل ورمضان يدفع فيه ا ل أ ع م ا ل إ ل ى رب العالمين و أ ن ا أ ح ب أ ن يدفع ع ل ي و أ ن ا ص ا ئ ل وجلس هذا المختصر السريع ان تفهم هذه القضيه و م ننتقل إ ل ى رمضان إلى إذن حال الله عليه الصلاة الغفلة لا يعفلك يعفل الماس فعل غفلة يقول لأن كل الماس يقول لأن الرحمن الله ما قام خاصة أيام ما شعبان كما فنظام شاء الله من إن ونسلي ونصور في في سيأتي ونفعب وهو ونقول ونتصدق、ونسعب. و ي ق ت ل و ن هذا المعنى الاول وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا عن الله تعالى خاصه في تلك الاوقات التي يقول عنه الناس فكان المعنى لعلاقه النبي صلى الله عليه وسلم بالله لا غفله فيها وانها هذه العلاقه اذا كانت في شعبان على هذا الحال انه لا غفل وعندما ي أ ت ي شهر ا ل ع ر م والجد والاجتهاد والتقوى و ا ل ق ر آ ن و ا ل ص ل ا ة والقيام و ا ل ص د ق ة و ا ل ز ك ا ة وهذه ا ل أ ع م ا ل الصالحه الا بد ان يكون اعلى حاله و أ ج ل مقاله صلى الله عليه وسلم ز ذ ل ك اذا خرج من رمضان لم يخرج كما يخرج نحن الان يعني نخرج من رمضان لا قيام ولا ثياب ولا ذكر ولا قرآن ولا شيء إ ل ا من رحم الله لذلك هذا ا معنى اذا خرج الغلام ه تعالى حتى إن الناس لا ل جئت ع المؤمن لذلك إذا خرج غافلا على العكس ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان ك ا ل ت ا د ف ع فيه ا ل أ ع م ا ل إلى رب العالمين و ا ح ب ان يدفع عملي وان افاهم جمع لا يقدم وافعل النبي صلى الله عليه وسلم ا ا في شعبان إ ن ه يقدم أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل و أ ع ل الاعمال واجل الاعمال واكثر الاعمال و أ خ ل ص الاعمال لله تعالى لا بد أ ن يكون كذلك صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ي ي أ ت ش ع ب ا ن ل ي ق د م فيه بعضها الاعمال ل أ ن ه لا يقدم الى ذلك لماذا ل أ ن هذه الاعمال ت ف ع الى رب العالمين رحل ا ل ف ا ل أ ع م الاعمال ل والإخلاصة أ ة فيها ف يرفع ه ا المدى وفيها ت ل ي ه الى ا م الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وللاولئك المتبعين له المحبين من س ا ت ه المحبين لله تعالى اي متعبد قياد الله في كل و ق ت ه ث م ي أ ت ي النصف من شعبان علينا ذلك انه ترفع هذه الاعداد في ا ل ر ح ل ة ي أ ت ي النصف من شعبان ليكون صلى الله عليه وسلم ي خ ا ر ف ي النصف من شعبان ل ي ك و ن و ا خ د الله تعالى ينزلنا السلام د و ن ا فيقول يغفرون العباد, العباد كلهم إ م ا لمشرك ي ن ا م شاحن فيهيئ الناس انفسهم حميات انفسهم حميات ل أ ن يخرجوا من ا ل م ش ح ن ة وان يتساقطوا منهم وان يتواجدوا ان يتكفلوا ان يترحموا اذا جاء رمضان جاء على هذه المعاني أصلح أصلح ا وقد هذب نفسه واستعد للصيام ففار شعبان الا إ قليلا واكدوا على مصاحفهم وافرادوا ز ك ا ة ا ل ن ا ئ ه م واشتد ذكرهم لله تعالى ي أ ت ي المغار وهو موسوعه ليصولهم ب المركبه ي م و ت ظ ه ر ايضا ل لا نخرجهم ر ا لا, لا ن رمضان لا تظهر عليهم بشرائر المغفره بل يعودون س ي ا ت ه م ا ل أ و ل ى ل ا ت ك ا س ب بالمال والبعد عن الطاعه و ا ت ف ر ي ص القيام بالصيام والذكر و ا ل ق ر آ ن و ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ويعودون كما كان ا لله و إ ن م ا جاء رمضان ليخرجهم بالمغفره فتظهر عليه بشارعها وهي الاقتراب من الله تعالى وتجاف ا عليه الظنون والاستعداد ل ي ح ي د من الله تعالى وتجهيز ا ل ز ا ئ الذي يقابل فيه ربه سبحانه وتعالى حين ياتي الله ل أ ن ه جنبنا ا ل م ؤ ن الى ذلك ا الذي يتجنبه اليوم يوازي ان يقابل به ربه سبحانه وتعالى ن ا ل ذ ي يقول نعم فما فعله ا يمكن أ ن يلاقون ب الله ك ل كل واحد لا يكون ع ل ى ق ت ه ل س ي ئ ه بالله تعالى قبل ع ل ى ق ت الحسنه إ ذ ا جاء رمضان ع ل ي ن ا رداءا جديدا وهو أ ن ه يكون ا ل م ض ا ن بهذه ا ل أ ش ي ا ء التي ذكرنا لماذا لا يعدد حزن شئ بها من غ ف ر ة الله تعالى للعتق من الله ل ر ح م ة الله تعالى كفره لا ي ك و ن لها ا ذ ت ب على ذلك ا ل ح ا ل الذي هو قد امتلا تغفورا وتفريطا لا وانما يدخل مستعدا لتلك المغفره قد تحيا باسبابها وتجهز بكل هذه الاعمال التي يمكن ان تكون س ب ر ا في ان ياتي عليه رمضان فيزداد من هذه الاعمال الصالحه حتى في رمضان نفسه صلى الله عليه وسلم نذكر هذا عليه المعنى الأول شامل وتتجه ل ذ ا العمل و هذا ا ل م ع م ى وهي معنى ل المغفره ان المرء الذي لا شك ان يغفر الله اليه وان يعتقد من الله وان يخرجه مدحورا من هذا الشهر كيف يستعد له كيف يستعدوا ان لا شرك له اصل م ل م ا ف ر ه ولا تطلع بها ولا هي على ذ ل ه بهذا ا ل ق ا ل الحسن الذي يحزنهم بحقبه ومن ي ت أ ل م و ا ان يفوت ا ل م ن ش و ر المغفره الذي فتحها ل ل ه تعالى و إ ذ ا لم يغفر به فيه ف ل ا ث غ ف ر له لذلك جاء ا ل م ض ا ن وهذه ا ل أ ش و ا ق التي نفتقدها ل ح ظ المؤمنين اليه جاء وهي في اعلى حالاتها مشتاق ان يغفر الله له مشتاق ان يعتق من النار ف ل ا تحضرها الموال و ي ط و ر ا ل ج ن ة فقد فاز بل كفر عنه م سياتان فكان ذ ل ك عند المرء و ارزاقا ب ه ذ ارزاقا ولم ي أ ت ي بهذه ا ل أ ع م ا ل التي ذكرنا فان بين ا م ح س ن ا ل م غ ف ر ة لا ي د ان نقوله في رمضان كما س ر ع ن ا ي أ ت ي ا ل م ض ا ن حتى في نفس ل ن ض ا ن لا زالت ا ش ر ا ط ا ل م غ ف ر ة تحمل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال الحسن ف إ ذ ا جاء العشر الاواخر من ا ل ن ض ا ن ت ف ر ا لله تعالى تماما وبعد أ ن كان يقوم ا ل ر م ا ن صلى الله عليه وسلم جاء العشر فاحلى ليله واوقظ اهله وجد وشد ا ل ب ع ج و ا ع ت ك ف في بيت وقالب مقالبه ع الله ى يعتكف ب ذ ك ك ل يرجو يحسن ليلة、القادر. يرجو القدر ان الله من بحظه صلى الله بالله الامس تعالى ينشكوا ا لذلك ا ا الدعاء ر ت لله والتضيع ل كان ه ا يؤكد الصيانه ى ل غ ي ر اكرم ي و ن حتى ان الصحابه قال لا لا يرسلون لست كهياتي اشعر لا ي ما وهل تنفقه ف لفكر ي و ابدا فالتعلق ليس ا بربك والتعلق به والتضرر له اقبل ا عليه ب ا ل م ح ب و ش و ف لهذه المبشره حين يجاز خرج من رمضان لا تنتهي هذه الاحيان ولا ينتهز الانف لانه ا ل س ت ا ل ا ل ع م هذه الاشواق وذلك الانف وتلك المحبه وهذا التعلق بالله والتذبؤه هذا الدعاء لله جل و علا و هذا التفكر في ا رعايه رجوعه. ل ن ه ل س من و ل ا من رعايه و ل من و يصليه ويعطي للحسنية الله ع ان بعد ه ا لكأنك نتابق رجل ا ت ت قال ل له ل و ت الناس ملعب ولم ت كان ولم ل تذكر طليلا مالك ملعب كان ا من الليل ما يرجعون ولم ي ه ج ع و ن ذلك ا من حولهم ل يكن بل الظلالك في كل احوالهم لذلك كان ا ل فضل ا ل ذ ي تعالى انه اذا دخل العمر على هذه العشر بهذه الطريقه انما خ ر ج ه من ا ل ك س ر حالا لان ذلك حال النبي صلى الله عليه و سلم ما سرع ذلك الا ان تكون هذه الطاقه على هذا الحال و على هذا المعبد الذي اخرج به الانسان الى تلك ا ل ج ا ئ ز ة من جائزه الرب ج في هذه الايمان الاخيره يخرج من ا ل ن ا ت ف ي و ح ي عزيزة, عزيزة. وصل الى هذه ا ل ح ا ل انتظر ع ز ي ز ل ج ا ئ ز ه وانظر الى من يتعلمون والنبي في ه حاله الاسره صلى الله عليه وسلم وفي ش غ ل الشاغل الذي هو فيه ما يصدق كما ي ق و ل و الا ان ياتي هذه العاشره ليتفرغ لله كليتا وانزل الى、تعال. إذا ع ز نحن نتعلم به حتى لا ن ت ك ف ب ل ل ه وحتى لا نقبل عليه وحتى لا نالف به وحتى لا نقبل عليه هذا المقبال من المحبه والشر وانتظار المغفره ورؤيه ليله حال ر ا البحر الذي كان م لانه لن ينظر لعز الله الذي نتكلم عليه وهو ان ارتباطه الله وان تعمقه الله ن نرسى وان انسه ل الله وان ه م ي ب ت لتشتفى ه ذ ه ا ل ع ل ا ا ق ت وان ل ت ت ر ا ل ى د م ل ه لذكره لا يختلف ا فينا ت ظ ر عددك من ل ل ه و نظرا ت عددك ل ا ل م ا حينئذ نخرج على هذا الحال الذي كان أ ح س ن ه ا وافضل ف إ ذ ا كان في الغفل على أ ح س ن ا ل أ ح و ا ل في ا رمضان قد ازداد من ذلك يخرج بعد رمضان على أ ح س ن منها وهو الذي سواء في الظاهر او في ا ل ب ا ط ل في القلب او على الانسان او في الاعمال او في الاعتزال على الله تعالى او في المال ل عباده الله تعالى او في ت ف ك ي ر م ا وتفريطنا او في التكاثر من الله او ف الركون والدنيا التي كانت ا ل س ا ب ة اذا نظرنا الى هذه ا ل ع ل ا ق ة ا خ ص ن ا ه ا هذا التنخيص و ان الله تعالى لم يكن كل هذه الاخذات في الدنيا إ ل ا ان توصينا اليه سبحانه وتعالى وان إ الوصول الى الله تعالى يعني محبه الله يعني ان الانس بالله يعني التجافي عن ضرائب الغرور هذه الثلاثه وان محبه الله تعالى الحاصله لمعرفته باسمائهم الحسنى و صفاتهم كلها لا تتعقق الا في ذلك ثم ا ن الانس ب ي لا ل يتحقق الا ببيان الذكر وان ذلك كله لا يتحقق كل الا باتجاه ادواء الغرور وان سبيل الراحلين الى الله ي ت ز و د و ن منها كل يوم ا ل م ر ح ل حتى نشروا ا ل الله على الحال الحسن نتوكلوا ن ه يذكر الجديد ان حفظه اي وقت كان ا ن م ت ص ل و ن بالله ت ع ا م ل و ن زاجراهم الموت والجدل على هذا الحال الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله وحب الله اللقاء ف ل و الورس غ ي ح ب وجاءت ا الحصنة بالمعروحة والتفكر. رمضان الله و العشر ر ي الاواخر ه كمانه ه ليترك ط نوعه بياته ق ا ل ل ا ن الشيطان يجري مجرى مجرى الدم. ومساعده ب د ج ل د ف ي ي وليترك ا ا ل خ لا. طهما ر تلطان لتتعزين النفس. و ت ش ر ا ي ه رقبه الى ويتلقى م ع ا بالملأ ل ع ل الرجاء ي الى وشعباتها ودوام ا ا ا والالاذة الله ل جل ب وعلا والخالف الذكر لله تعالى ودعوه ا ل له وتحبيب الخلق فيه ولذلك ا يتحقق ا المصالح م المسلمين والمعروضة حينئذ عندما يعرف هذا الحال فان خرج من رمضان خرج متحققا بهذه الحاله ا ت س ا ت الحسنه القول ذ الجديده ا ك ل ا م ت ا رمضان المعروض لم من يكن بك وهذا المعنى هو الذي يقول وماذا نفعل ك ي نفس ف م ا نحن فيه اليوم إ ن هناك افعاله ي و ل ي ا ي ع ن م ي ح ص و ن على م فات من لم يحصل على م فات فانه لا احتياط له بما يقوله ل من, من, على على من, رب كنت من لم يحجب على ح ف ظ ي ا ن ذ ي فات من ر ب والارضه اليه وتعلقه بالله ومحبته الله على ج ذ ه الفرع يحجب على دنيا فائده زائده او على غير ذلك مما هو فعل كما تريد سبحانه و ع ا ل ى كن ب ح ى م الاعلى ورحمته فبذلك ف ل ي ف ر ق ه ه وخير من دونه و إ ذ ا لم يحجب على هذا الحال فلا امل ف يجب ان يحذف بان ي ب ا تنظر الله تعالى أ ن ي ح ص ل ه حالا م ا يشرح بمليت الاذان ا ل ا ي حسبه الابحار فكيف يضحي وكيف ي ق و ل هذا شركه الى الله تعالى الى محبته الى لقائه الى السوره في طريقه سبحانه وتعالى الى ان يكون نبيا لاولياء الله تعالى ولم يحصل اذن على هذا الحال لا يؤجلان ان يصلحن الاحوال ويعين القران والذكر لقد انتشرت الشياطين وكنت احكي لهؤلاء المنتكفين الليله ة انتشرت ش ل بعد ا ذ ا ك الوقت خرجت من السلاسل والافهاد دول عزيز تذهب ي ن ت لهؤلاء الناس الذين لا يذكرون الله ولا يصلون له شهوه او اللي لها تسترين هؤلاء المسائل ل ا التي اعتكفت فيها ل وتدفونه وقالوا ربهم وسلموا تصليون حتى تفسد عليهم ا ل ا ي م ه ن لا تذهب ع ه ذ ه الشياطين لاهل الناس فهي ت ت خ ي ا في ا ل ظ ه و إ ن م ا تذهب من ذلك الذين تتعبدوا لتكسر عليهم الايامان و م ا ن ا ي ر ه م التي ط ا ل ه ا وشلوها والتي ط ا ل ه ا مرتين فيها حينها ي أ ت ي ه م من اول ليله ليخرجهم فيحول في يوم الاخير الى التقصير ا ل ت ف ر ي ط و ا ل غ ف ل ة م ر ة أ خ ر ى ف إ ذ ا ما ساله يفعل ا ل غ ف ل ة م ا ن ى ب ق ي ة أ ي ا م ه وهكذا لانني قد عرفت القصه لهذه هذا الليل هذه ق ص ة ق ص ة الامل والحزن على ما نحن فيه لان ما نحن فيه يتعلق بكل امور المسلمين اليوم إذا م ياتوا ل ل م س ل م ي ن الى الله ويرجعوا ويصحح ع ل ا ت ه م التي ذكرنا ويصلوا الى معنى من معاني الارثيه ودعوان م الذكر ولن ي ت ع ر و احد م ن ا خافتنا و ي م ك ل و ن من الدنيا م و ل و ن منها مستحبون لها ليرداء الذي ل ه يزل من اليوم لن ي ب د ى من ن ج ع الشركان بعد ان خرج من ثلاثينه لن يستطيع ا ل ع و ض لا ف... اذا كان فرنك ق م ل باعتكاف الشياطين المسلسله وهو قد تصل فرنك من نظر ل ن غ ف ر ه الاموات تراه بعد خرجه الشياطين تراه يحاول م غ ف ر ة الغفله تلك المحاوله تماما بالله حتى ولو خرج ا ل م ر ء كذلك ف إ ن ارتباط المغفره بالله ت ع ا ل ى والعتق من الله المرتبط بالله جل وعلا هذا لا بد أ ن ابا ه ر ي ر ا ا ب مفتوح كذلك بعد رمضان ف إ ذ ا كان الضوء بعد رمضان ونزل على ما فعل وعزم على ان يعود وحزن على ما كان فيه من الاحوال وهي وصل اليه من اقوال وافعال ل ل لا الله أ ع ا ترد تعالى من وهي ل ا لا ل ترضي الله تعالى وعنصمة ل ل ن فاذا م على ما جاء الاتي يقول ماذا أ ف ع ل ان ارتباطك بين ا ل غ ا م هذا هو الذي يحل تلك ا ل م ش ك ل ة ان ارتباطك بما كان في ر م ض ا م هو ا ل غ ا يمكن أ ن يكون سببا لبناء فتح الدم الماخره الذي يمكن أ ن يكون الغاء فيه اليوم إ ذ ا أ ن ت م ج ا ن ب ه ف هذا ا ل ح ا ل أ س ل ا م ا المتكلم أ ن ي ب د أ ب ا يومه ا ل ت و ب ة من هذه ا ل غ ف ل ة والبعد عن الله تعالى وعدم الانس بذكره وان يحذر ي و م ووعده ان يكون مستسلم فيه للشياطين التي انطلقت حينئذ سيجعله بالعيد والجيران كما اقنع سوره وسوره كذا كذا ومن كان يهم كذلك كان نجوم الله وكانت ن ه ن ت ه كلها في الغفل من لم يمسك نفسه اليه ويتضرع إ ل ى الله تعالى حزينا على ن ف ا ت ة من حفظه الى الله تعالى ولا لم يبلغ فيه من م ح ب ة الله تعالى ورحمته ومعرفته والانس به ومن الفتشه له سبحانه وتعالى والسلوك و ا ل م ع ي ن والتلازم بدعوته سبحانه وتعالى و ا ذ ك ر ه ف ا لم يحسن الشرع و س ن ع ت ه كما ك ل ا تلك ا ل م ع ظ ة التي ينبغي أ ن تكون م ع ظ ة في ا ل ق ب كل احد وذلك لا ت ح ر ك إ ل ا أ ن يكون لله اليوم ولم يتحرك له لن يتحرك صدقوني هذه م أ ف ا ت ن ا اليوم التي نحن فيها وما لم نتحرك سنبقى هكذا ت ت ع ا ل ى علينا النقم و ل ت ت ع ا ل ى علينا المصائب و ا ل م ح ل وكل ذلك لا تنزله قوما الا بذلك ولا ترتفع إ ل ا ب ط ي ل ه ولا إ أ ص ح ا ب الدين ولن ا ي ه و م و ن بالله تعالى ا ل ذ ي م ا ج ع ل ه ا الله ل ا واحدا هو ربهم سبحانه وتعالى اذا انت ا م ذ اعظم الناس ا ل مسؤوليه في, في تنشيط تلك ا ل أ ح و ا ل و ا ل إ ق ب ا ل على الله تعالى ومن لم يفعل ذلك ق ص ر في حق ربه ودينه ورسوله واسلامه ونفسه و ا ل م س ل ي ن الرجوع ع من جواب الله تعالى ا ل ا ت ك ا ف قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا لم يعتكف العشر ا ل ا و ا لم أعتك ش ر ولم ل يكن عيد واكل وشرب وكلام مثير عليه اليوم لا إ ن ن ا كل هم كل همه كما ذكرنا هو همه بالله تعالى ك ل ان سماتي ونسكي و ن ح م ا ي ل ونباتي لله رب العالمين اذا تحدثتم الى هذا الحال يوشك أ ن ت ل ع م ا ل أ ح ل ا م و أ ن تصلح هذه ا ل أ ح ل ا م و أ ن يكون اولئك المتقون في ر ع ا ي ة الله تعالى وحفظه و أ ن يقرا عنهم و أ ن ي ك ن ع ه م و أ ن ينصرهم انتم س الله ينصركم و يثبت أ ق د ا م ك م و ا ح ف ظ ا ل ل ه يحفظكم سبحانه وتعالى الرجوع الغرب اللهم اني قد بلغ اللهم ف ش ل اللهم اغفر لنا جنوبنا و ا س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا وثبت أ ق د ا م ن ا ورسولها ل ك ق ئ ن الكافرين اللهم ه ي لنا من أ م ر ن ا رشدا اللهم خزينا وقلوبنا وجوابتنا وما وصلنا إ ل ي ك اللهم ردنا إ ل ي ك ردا جميلا اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم أ د خ ل ن ا في ر ح م ت ك في اولادك الثالثين اللهم أ د خ ل ن ا في رحمتك أ ن ت ارحم ا ل ر ح ي ن اللهم اجعلنا معتقالك من、النار. الله انه لقد الله نعمت ب ه ن ا الملف ل ه لقد نعمت ب ل ن ا الملف لقد واربط على نعمت ا ر قليلنا بهذا ع د ن الملف و لقد نعمت بهذا الملف صبرك وصدبت ا ل ل ا م ن اغثنا على قوم اللهم اغثنا عضاوتك وشريعتك اللهم اغثنا اللهم اغثنا ل اللهم ا غ ي ن ا و اللهم ن اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم <سؤال> اغثنا اللهم <سؤال> ا غ ي ن ا اللهم <سؤال> اغثنا اللهم <سؤال> اغثنا اللهم اغثنا اللهم ا غ ث ب ا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اعز ا ل ن ا شقيا و ل ا م خ ل و ة ب ن ا ل ن ا م ن ل م ي و ن اللهم ا ع ن الاسلام ن ا ل م س ل م ي ن اللهم اعز ا ل ا يمعد ع ل ن ا م والمسلمين اللهم اعز الاسلام و ا ل ع ا ل م ي ن اللهم ا م ن الاسلام ن ا ل م س ل م ي ن ل ل ه م اعز الاسلام والمسلمين اللهم احسن الينا اللهم احسن الينا اللهم احسن الينا ربنا اغفر لنا بفلاننا الذين سبقونا ب ا ل ا ي م ا ق ولا سلم تغفر لنا ل ذنبه ت ع الذين ى وعلى ع اعلموا و ى ع ل ى ل ل م س ربنا ذنبه ل ا ل ع ل ي ك م